وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ فَاقَلَ لَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَّهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَهُورِهِمْ وَجَتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَجْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب.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 كرونا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فطنا عذاب النار ربنا إنك من